وَاتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَمِيصِ يَا قَمِيصٍ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ